وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ المحال لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فاه وما هو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابَ الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَضَبٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا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 سلام عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك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 الذيينَ كَفرَوا تُصيبهُ بماَا صَنَعوا قَارعََةٌ أَوْ تحلُلُّ قبًا مِن داَِهِم أَو تَتحلّ قَبًا مِندارَِهِم حتىَ يَأتَ وَعدد الله إِ اللهَّه لا يُخلفُ المع وَلَقدد ستُهْزِ أَ بِرسُلِّ قَِكَ فَأَملَيت للَِّذينَ كَفروا. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَ ومن هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق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 ولئن اتبعت اهواءه بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا وما كان لرسول ان ياتي بايه إلا بإذن الله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 لِمَنْعِ عُقْبَ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عنده علم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 جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انا كفرنا بما ارسلت به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريد قالت رسلهم اف بالله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم قُم مِظُلوبِكم وَيُؤخِرَُمْ إِى أَجلَلٍ مُسََّم قالوا إِ إن أَتُمْ إِللاا بَشَرُم مِثُونَا تُريدونَ أَ تَصُدُّونَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون